العزيز الذي لا يضام القيوم الذي لا ينام له الأسماء العظام والأفعال الكرام إلهنا لبابك طرعنا ولما روفك تعرضنا ولإحسانك توجهنا ولفضلك أردنا الله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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في ظلمة الليالي مؤنسا ولأ ولأقدامنا عن المعاصي حابسا ولألسنتنا عن الباطل مخرسا ولجوارحنا عن السيئين اللهم اجعلنا بالقرآن الكريم عالمين عاملين وللنعماء شاكرين وفي الضراء صابرين وفي الضراء لكتابك الكريم وهديتنا به إلى الصراط المستقين اللهم أصلح به منا جميع ما فسد اللهم أصلح به جميع ما فسد وطهر به باطن الروح وظاهر الجسد اللهم أفسح لنا بالقرآن ضيق مداخلنا واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا وأصلح لنا به ظاهرنا وباطننا واشرح لنا به صدورنا وجوارحنا اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا وَاهْدِنَا بِهِ سُبُلَ السَّلَامِ وَأَخْرِجْنَا بِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لَّنَا لَا عَلَيْنَا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى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 سلامة وبكل جزء خير الجزاء يا فاطر الأرض والسماء اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات دليلا وإماما اللهم اجعلنا ممن يأنس بالقبل ويرتقي بالقرآن ويعلو بالقرآن اللهم املأ بحبه قلوبنا وقلوب والدينا وزوجاتنا وأبنائنا وأهلينا والمسلمين والمسلمات اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وختمه وختمه يا رب العالمين واجعله لنا نورا واجعله لنا شفاءا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا به شر الحوادث والكوارث والبلايا والرزايا والمحن والفتن واحفظنا في برك واحفظنا في بحرك وجوك ونسالك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم اكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا يا رحيم يا رحمن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 واصرف عنهم يا ربنا كل ما تكره وتأب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد القانت الأول والزاهد في دنياه والمنفق في سبيله بھی